واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين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 وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إِمَامًا ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين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 ووصينا الإنسان بوالديه إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوذعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي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 والذي قال لوالديه اغفل لكما اتعداني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان, وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطيع الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس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 واذكر أَخَاةٍ إِذْ آنَثَر قومهم قومه بالأحقاف وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ النذر من بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 فلما رأوه عارضا مستقبل أَوْدِيَتِهِمْ قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر رب بها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك لجزل قوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئده وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم فما اغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا افئدتهم من شيء إذ كانوا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 ويغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء